سؤال من الاخ محمد يوسف يسال ما حكم الاستمناء وكيف الزواج العرفي يجوز او ماذا هذا سؤال يتكلم عن الاستمناء والزواج العرفي يعني هذا السؤال ربما فيه شويه نقول احنا عاده هي يمارسها هذا شيء معروف يعني ربما البعض من الشباب ما حكم هذه العاده والاسئله عديده جدا حول هذا الموضوع رغم فيه ربما بعض الحرج ولكن ليس هناك مفلت ولا مهرب من الاجابه على هذا السؤال فماذا تقول تكرمت الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحيا افدين نعم فكل مساله وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المسائل التي هي تمارس في الخلوات نعم او تمارس في الحياه الزوجيه الى غير ذلك نعم فبالنسبه للاستمناء باليد ويسمى بالعاده السريه نعم فهذا فيه ذنب كبير واسم عظيم نهى عنه الشارع الكريم نعم وحذر منه سيدنا عليه الصلاه والسلام علش لما يترتب عليه من الامراض الصحيه والاجتماعيه ربي سبحانه وتعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولائك هم العدون هذه الايه الكريمه هي الايه السابعه من سوره المؤمنون اي فمن طلب غير الزوجات وهم المعتدون يعني الذين اعتدوا على لا. ابدانهم واعتدوا على غيرهم نعم المجاوزون للحد في البغي والفساد ومنه الاستمناء باليد لانه من شأن العادين الظالمين على حدود الله تعالى الخارجين عن الفطره الانسانيه وهذا نجده كذلك في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يهنيهم الله من فضله هذه الايه الكريمه هي ايه 32 من سوره النور ولهذا يجتهد الانسان في العفه وقمع الشهوه وهذا عطانا سيدنا عليه الصلاه والسلام هو ان الصوم لان الصوم من شانه ان يقلل لا. من الشهوه ثم اذا كان واحد مثل يس السلوشي الزواج يتوجه الى الله سبحانه وتعالى يتوجه اليه كما تو في السؤال السابق بالدعاء اثر الصلوات وفي اعمال الخير ويطلب من الله سبحانه وتعالى خصوصا في الثلث الاخير من الليل اثر الصلوات مثلا عندما يكون صائما عند الغروب في الافطار شرب ماء زمزم كذلك الدعاء مستجاب عند شربه باذن تعالى في هذه الحالات رب سبحانه وتعالى ييسر له الزواج باي شر الامور نعم وثم نعرف احنا العاده السريه والاستمناء عاده قبيحه محرمه في الكتاب والسنه عندنا احنا على وجه الخصوص المذهب المذهب المالكي لا. على صاحبه رضوان الله تعالى يعني يرى بالتحريم ويتمسك بهذه النظريه بنظريه التحريم الاستمناء باليد وسيدنا عليه الصلاه والسلام يقول في حديث له او في مقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني نفق فإنه أغض للبصر وأحسن للفرش يعني الزواج من شأنه أن يجعل البصر في حماية حسية ومعنوية وروحية وأحسن الفرش كذلك الفرش ما يتعرس إلى أمر هذا وفمن لم يستطع بقي الحديث فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء يعني وقايا هذا الحديث متفق عليه الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود نعم والوجاء يدل على ان سبب الترغيب في الصوم في خوف الفساد في العين والفرج لان الصوم من شانه ان يضعف الشهوه ويقلل من عمل الخصيتين نعم قال المالكيه لو كان الاستمناء باليد مباحا في الشرع لارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام نعم واضح لانه اسهل في الصوم ولكن عدم ذكره دل على تحريمه به تسالني تقول لي انت ها وثم بعض المذاهب الاخرى يدخلوا في باب سد الذرائع و... نعم ها وثم بعض المذاهب الاخرى وكذا هي ربما ترى بالاباحه علق عليها هنا في المذهب المالكي ورد على هذه النظريه بانه موقف ضعيف نعم. وهذا اذا كان يحب الساده المستمعين المستمعات يحبوا ياخذوا مرجع من المراجع نعم. فيه توسعه كبيره في هذا المجال عندنا كتاب سبيل السلام للامام الصنعاني كذلك الفقهاء للمذاهب الاربعه في هذه المسائل هذه ونقول والله ورسوله اعلم والمدار على الاسراع بالزواج في اي من الامور هو باذنه تعالى يكون سبب في منجهاته واحوط يبعد الطبقه الفرع الثاني من السؤال وهو الذي يتعلق بحكم الزواج العرفي نحن نعلم القاعده العامه اذا توفرت اركان الزواج اركان العقد فقط حل زواج نعم بي. لكن هوني نحب نضيف حاجه اللي هي هامه نعم هامه جدا وهو اعتبار المجله الاحوال الشخصيه اللي هي ما بين قوسين جلها من الشريعه الاسلاميه نعم احقاق الحق نعم. معروف هذا في هذه الحاله اشترطت المجله ان يكون العقد مكتوب وهو اعتبرته ركن من اركان العقد وهذه نحب نبين انا حاجه هو ضمان نعم. لحقوق الزوجين أكيد. لانه مرت تونس بفتره هذه الفتره تلقى في بعض الاحيان يعقد زواجه بكلمات وبالعرف الجاري كما يسمى وبعد ما يتزوج وينجب الابناء ينكر الحياه الزوجيه وينكر الزوجه وينكر حتى الابناء الى غير ذلك نعم. فكان كتابه العقد هو حمايه حمايه وضمان لحياه الزوجين نعم. وحقوقهما وواجباتهما وهي كما ذكرت يثون الزوجين من كل ما من شأنه نعم. ان يفرق الحياه الزوجيه والحياه الاسريه نعم فتكاتف الاسره وهي معروفه هي الخليه الاساسيه للمجتمع فزياده ضمان للمحافظه على كيانها ففي هذه الحاله يعني جاء كتابه العقد هي من الامور المفروضه وهي تعد من الاركان الاساسيه ضمانا للحقوق والواجب واضح جدا ومركة. بارك الله فيك الاستاذ الدكتور محمد الكامل سعاده